ذكر إنك لمنون لو ما تأتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إن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 كذلك نَسْلُفُهُ في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون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 وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له براجقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواحف فأنزلنا من السماء ما أنف وَمَا وما أنتم له بخازني وإننا لنحن نحيي ونموت ونحن الورثون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 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين قال يا ليس مالك ألا تكون مع الساجدين.